قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباع النفوس فلم يربحوا ولم تغلوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها